لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا, ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سن اضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانا من ربك اله في رعون وملائه كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسلহুما يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون فلا يصلون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 الاولين وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن ومن تكون له عاقبه الداء انه لا يفلح الظالم فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ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 ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى مِنْ من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر لل سِهُدَ وَرَحْمَتَ لعَهُم ييتَذَكرون وَماَا كُْ تَ بِجاناندِغربّ إذ قَضَين إلَ موسَل الأمْرَ وَماَا كُتَ مِنَ الشَّاهدين وَِا أَن شَأنَّ قُرونَ فَتَطَاوَلَ عَلَيْمِمُ العمُ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 رَبِّكَ لَتُنذِرُ قَوْمًا لَتُنذِرُ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا فَيَقولُوا رَبَّّنَ لَْلَا أَْرسَل تَ إلَينَا رَسُولًا فَنَتَّ بِعَ آياتِك فَنَتَّ بِ آياتِكَ وَنَكُونَ مِنْمُؤمِنِين فَلََّا جَأَهُمُ مِنْ, من عيندِنَا قالَاوا